بوك تو دواتسات شست ستة وعشرون, ستة وعشرون. <تصفيق> في الطبيعة في الطبيعة في <تصفيق> الجيش تمتو أترى ذلك البرش؟ أترى ذلك البرج؟ vidíš tam أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ vidíš tam tú أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ vidíš tam tú أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ فيديش تامتن مصد؟ أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ فيديش تامتو يزيرو؟ أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ تانتن فتاك سامي باتشي يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور تامتن ستروم تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجره تامتن كامين هذه الصخرة تعجبني هذه الصخره تامتن ذلك المنتزه يعجبني ذلك المنتزه تامتا زاهرادا سامي باتشي تلك الحديقة تعجبني تلك الحديقه تامتن كوت هذه الزهرة Zabúni hevy zaharo. Paci samito. Anna ara annahve žamilan. Anna ara annahve žamilan. Je to zaujímavé. Anna ara annahve mumtian. Anna ara anhve mumtian. Je to nadherné. أ أرى أن هذا رأعا أنا أرى أن هذا رائع شكر أنا أرى أن هذا قا أنا أرى أن هذاقببياًنا أن هذا أنا أجد أن هذا مملا. أنا أجد أن هذا مملاً. يا له فظيع. أنا